فاعترفوا بذنبهم, فاعترفوا بذنبهم فسحقا, فسحقا لأصحاب سعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب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 بللَجُ في عتُوِّ وَنُفُوكَ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبَّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْنَ أم أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الْلَّذِينَ أَشْأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ والأفئدة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 والله وإنما وإنما أنا نذير مبين فلما رأوهز الفتان سيئات وجه الذين كفروا وقالوا فلما رأوهز الفتان سيئات هذا